والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيها ثلاث مسائل أولئك يدعون إلى النار هذه الله في النهي عن إنكاح المشركين ونكاح المشركات أولئك يدعون إلى النار فعلى أولياء الأمور أن يراعوا هذا الجانب فلا ينكحوا قاطع صلاة فإنه يدعو إلى النار والعياذ بالله ولا ينكحوا مبتدع ساكن من هؤلاء رافضة أو من غيرهم فإنهم يدعون إلى النار ويدعون إلى المخالفات الشرعية فهذه العلة تنطبق على هؤلاء المخالفين المتمردين على شرع الله كل بحسده كل بحسبه أولئك يدعون إلى النار فمن كان يدعو إلى النار فلا ينبغي إنكاحه وهذه مستمرة لأولياء وهكذا أيضا لا ينبغي إنكاحه فما تذهب تتزوج امرأة تدعو إلى النار تكون خالقية تتزوج بها والعيادة بالله ترديك تدعوك إلى الفكر الخبيث هذا الذي هو فكر من العيادة بالله من أعظم سبل النار كما قال النساء صلى الله عليه وسلم أولئك كلاب النار كلاب النار هذا فكر يدعو إلى النار وإن كان من أهل الإسلام لكنه فكر يدعو إلى النار وقد دعا هذا الفكر عمران بن حطان إلى النار معياذ الله مات كلبا من كلاب الخواج وكان يسني على قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم هذا ضلال مبين صحيح أنه دعي إلى النار والله علم أمره إلى الله أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإلا دعته تلك المرأة إلى النار أولئك يدعون إلى النار سواء كان الذي تنكحها أو تنكحها أو الذي تريد إنكاحها من المخالفين لشرع الله بمن ولاك الله سبحانه وتعالى وجعل لك القيام عليها فلا يجوز إنكاحها ممن يدعو إلى النار ولا يجوز أن أنكح أنت من تدعو إلى النار من النساء كل هؤلاء يدخلون تحت هذه عللة سواء كانوا من القفار أو من أهل البدع ممن يدعون ببدعهم إلى النار كالجهمية وكالمعتزلة وكالخوارد والصوفية وكذلك أيضا الرافضة هؤلاء يكون بحسب يدعو إلى النار فإن البدع دعو إلى النار الله دعو إلى النار صلى الله عليه وسلم بحسب الذي يدعو كل من هؤلاء الذين يترون والذين هم عندنا يدعونا كل, يدعونا كل الشرك وإذا اعتقاد أن هلالا منهم هذا من أوليائهم يعلم الغيب وأنت ما تفهم هذا وما تدرك هذا ليدعوك إلى الكفر بالله ويدعوك إلى في الأولياء وأنهم ينفعون ويضرون أولئك يدعون إلى النار إياك أن سوزون أو رافضي أو جهني أو معتزلي أو معتزلي فهذه العنة شاملة لمن ذكرت فيه والعبرة فيه عموما لأ ألا بخص السبب وأيضا كذلك العبرة بعموم التعليل. التعليل وإن كان فيها هؤلاء على وجه الخصوص لكن العلّة عامة فليه بزنكاح من يدعو إلى النار ولا نكاح من يدعو إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة يدعوه إلى الجنة الله يدعو إلى الجنة سبحانه وتعالى فعلى العبد أن ينكح من هو على طريقته ومن هو على دينه وأن ينكح موليته أيضا كذلك من يدعو إلى سوى الجنة وعلى طريقته وعلى الإسلام والله يدعو إلى الجنة وإلى أسباب الجنة فعلى هذا الشخص تسبب في نفسه وفي أهله إلى الوصول إلى من يدعو إليه ربنا سبحانه وتعالى فلا يتسبب في نفسه وأهله إلى الوصول مما حذر الله سبحانه وتعالى منه عن طريق هؤلاء الذين يدعون إليه قال النبي عليه الصلاة والسلام في من هو من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم من, من أطاعهم قدفوه من أجابهم قدفوه فيها صحيح دعاة من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم فانتبه الشخص لا ينقح شراكيا ابنته يضر والله فكر موجود متأصل في قلوبهم وانحاول بعضهم يظهر هذا متأصل الفكر إيه والله يظهر عند الفتن عند الفتن وعند أن يحصل على نسلنا شيء يظهر الفكر الخبيث يفوح منهم ويفرحون يهذا ربما ألقوا مع بعضهم نقاط في قناة في جور التي كانت يتكلم يفرج ما في صدر فرحان شفاة ربحان وهم يعرفون هنا عند هذه الاماكن وهذا المواطن يعرض هائنا فكر خبيث بهم الا من رحم الله من نجا الله منه من ذلك الفكر بغض من الدين وبغضني اهل الدين عند الاشتراكيين الاندال يسأل الله لا يمكنهم ان يهينهم ان يذلهم والله لو تمكنوا لا رايت من عجب ما لا يذلن شراً على مذاقهم خصوصا بي نكاية لأهل الإسلام لا يقلون شغرا عن الواقضة بالنكاية أهل الإسلام لكن جاءوا بوجه آخر للناس جاءوا بوجه آخر للناس الحمد لله فبحهم الله ما تأتي فتنا لو تعدي هؤلاء المخالفين أولئك يدعون إلى النار ما تأتي فتنا لو تجدي هؤلاء الذين يدعون إلى النار وضحهم للناس تماما فلا يخفى أمرهم على الناس بل تأتي الفتن بتجليات أمر هؤلاء المخالفين لدين الله حمدًا لهم لا لهم لا سد لا ولد في الفتنة هذه ولا لهم شيء حمدًا لأن الناس بغضه وللو كان هم غاموا بهذا قال رحمه الله فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال الأول لا يجوز العقد بنكاح مشركة كانت كتابية أو غير كتابية وهذا الثاني فيه نظر أو الأول فيه نظر كانت كتابية أو غير كتابية بل الكتابية يجوز للشخص أن ينفحها ما في مانع سيأتي وأن ما ذكر عن عمر لم يثبت عنه لا يجوز العقد بنكاح مش عن بنتاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية قاله عمر في إحدى روايتين ولم يثبت عنه رضي الله عنه أنه قال بهذا قال ابن مندر جواز نفاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب لا يصحن أحد من الأوائل أنه جزم أو أنه أجاز ذلك أو منع ذلك حرم ذلك نعم لا يجزع أحد من الأوائل أنه حرم ذلك هذا القول فيه نظر عن عمر أنه يرد منع نكاح الكتابية هذا لم يثبت عنه كما أيضا اشار المحقق هنا قال لم يثبت عن عمر عدم جواز العقل وما ورد عنه ضعيف الإسنال لا تقوم بي حجة وإنما الصح عنه كراهة كراهة ذلك هذا هو الثابت عن عمر أنه عاتب حذيفة لما تزوج بمشركة عاتبه لا على سبيل الحرمة وأنه ليس لأحد أن يتزوج بكتابية يعني مشركة كتابية باعتبار أنهم يزعمون أن عيسى ثالث ثلاثة فهذا لم يثبت عمر المنع من الزواج الكتابية ليس بثابت عن عمر بل الثابت عنه الكراهة فقط يالله المستعان هذا الذي ذكره بالمندر أيضا قال وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة نعم بهذا القيام إذا كانت أمة كتابية فلا يجوز نكاؤها وأما الحرة فجمهور أهل العلم بل جمهور السلف والخلف يرون جواز جواز دواج الحرة الكتابية أو نتاح الحرة الكتابية وإنما الخلاف عند العلماء في الأمة الكتابية فهل يجوز للشخص أن يتزوج بها يتزوج بالأمة الكتابية هل يجوز له أم الحرة فيجوز وما جعل عمر أنه يمنع هذا فلم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه منع زواج من الحرة الكتابية وإنما خلافهم رحمهم الله هو في الأمة الكتابية هل يجوز أو لا يجوز زواج منها الصحيح أنه لا يجوز الزواج من الأمة الكتابية وإنما جاء في نكاح الحرة الكتابية في المائدة هذا الذي جاء عن ربنا سبحانه وتعالى في الثابت وجاء في اليوم وحل لكم إلى قوله والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب هذا أحله الله سبحانه وتعالى لنا وإذن طعامهم أحله الله سبحانه وتعالى لنا هذا هو الصواب فإن تبت فهذا هو الصواب وإن لم يثبت عن عمر هذا المدين ذكر قال وهو اختيار مالك والشابع إذا كانت أمة يار مالك الشابع في الأمة ليس بالحرة الثاني ان المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والانعرب قالهم قتاده ولا تنكح المشركه ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن المقصود به من لا كتاب له تحريم وطء من لا كتاب له من المجوس والانعرب هذا قول فان يكون الايه في هؤلاء وأما في الكتابيات فلا والثالث أنها منسوخة أو أنه منسوخ بقول والمحصنات من الذين غوتوا الكتاب من قبلكم هذا القول الثالث أنها منسوخة وهذا القول ليس في بعيد هي منسوخة بآية المعدة هذه نفيه البقرة أو تكون آية المعدة مخصصة لها إما أنه قل بالنسبة أو بالتخصيص هذا الذي يظهر أنه تخصيص هنا وليس بالنسخ فآية المائدة مخصصة من الآية التي في البقرة ولا تنكح المشركات هذا عام اللقب المشركات لكنه قد خصص في المائدة ولا يقال هنا نسخ لأن هذا العام لم يعمل به فلو عمل في هذا العام ثم جاء تخصيصه يقال نسخ يقال نسخ إذا عمل بالعام ثم جاء التخصيص يقول قال نسخ إذا لم يعمل بالعام ولا تنكف المجدد ما عملا بالعام يعني وانتهوا عن نكاح الكتابيات قالوا هذا لك عام ما نعمل به في الجميع لا كتابيات هذا لا كإذا عمل بالعام ثم جاء تخصيص يسمى نسخ وإذا لم يعمل بالعام ثم جاء تخصيص إذا لم يعمل بالعام ثم جاء تخصيص فإن قال هذا التخصيص وليس بنسخ هذا التخصيص وليس بنسخ ذكر هذا الشنفيذي رحمه الله في نفس النهود ولعله يمر معنا في كتابه رحمه الله الذي نقرأ فيه يوم الجمعة لعله يأتي إن شاء الله دفعها من الطراب لعله نذكر هذا إن شاء الله أن العام إذا عمل به ثم جاء التخصيص قال نسخ وإذا لم يعمل به في هذا الأمر فيبقى التخصيص الذي بعده لا يقال له نصف قال مخصص للعام المتقدم مخصص للعام ومخرج منه هذا الشيء قال رحمه الله الثالث أنه منسوخ بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتم كتاب من قبلكم قال القاضي من هم قامي هذا صاحب الكتاب ابو بكر من عربي قال القاضي يعني نفسه صاحب الكتاب رحمه الله هذا اذا لم يكن ذلك معطل المستاق فيكون قصه نفسه والا ومنه من المستاق قال القاضي الحين ربما هو يقول قال القاضي يعني نفسه ما في مانع هذا موجود قال القاضي هنا شلام على هذه المسألة نتاح المشركات نقرأ من المغني هنا في قال في المغني ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر أهل الكتاب وممن روي ذاني تعالوا عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم سليمان وسلمان سليمان وسليمان سليمان ومما روي ذلك أنه عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وقال نفس المال وسليمان وجابر وغيرهم, وغيرهم قال ابن المندر وليصح أن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ولو الخلال بإسنادي أن حذيفة وطلحة والجارودة ابن المعلى وأذينة العبدي تزوج نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم نعم قال بين سائر أهل العلم أنه يجوز نتاح أهل الكتاب أو نساء أهل الكتاب ولكن الأولى بالشخص أن يتزوج مسلمة هذا هو الأولى فإن ستربي أبنائك تربيه ما يشفى صرانية تربي أبنائك والشخص ينتبه للمآلات في هذا فلا ينظر تحت قدمين إلى الحال لكن ربما يذهب بلاد النصارى ما في مسلمات فيحتاج للزواج ما فيه مانع ما فيه مانع مضطرن هذا وألجئ إلى هذا وإن الأصل أنه يبتعد عن هذا يبتعد عن نقاح الكتابيات هذا هو الأصل لكن أحيانا يذهب إلى أبلاد نصارى ما مسلمات ربما فيها يتعب حتى يجد مسلمة يتعب إلى نصرينية هو بين النصارى وهو مسلم فهذا يقل يتزوج يتزوج منهم حتى لا يقع الزنا فهذا خير له ولا شك من الواجب عليه هذا إن لم يجد مسلمة ربما يجب عليه أن على نفس الوقوع في الزنا ان خشي على عملت الزنوق في الزنا والمصادقه مع هذا هذه الكفراء يتزوج واحده منهم ما دامت هي نصرانيه وعنك لا تسويها روح زيد هؤلاء كلهم تزوجوا نساء من اهل الكتاب وبه قال سائر اهل العلم قال وحرمته وحرمت الاماميه ولا عبر بهم ولا يعتد بهم ولا يذكر خلافهم الاماميه هؤلاء يعلمونهم من أهل العلم ونطفرهم وحرمته الإمامية تمسك البطاني ولا تنكع المشركات حتى يؤمن وقد عندنه عام مخصوص وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذه أدل عامة أدل العامة تعمل في مواطنها مو عن الإطلاق يستثن من عمومها نساء أهل الكتاب بنص المائدة ولنا أي لنا في الاستدلال عليهم وبيان تيح قولنا ولنا اليوم احل لكم الطيبات وعام الذين اوتوا الكتاب محلل لكم افعامكم حل لنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب <تصفيق> الى قوله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا نص ما بقي شيء فله الالتفات الى قول على هذا الصراحه فاما قوله ولا تنكحوا المشركات فرؤيا عن ابن عباس انها أنسجت بال آية من سورة المائدة إذا ثبت هذا إذا ثبت هذا عن ابن عباس انها نسجت فهو نص لا يقال بالتخسيس بعد هذا يقال نص أنها نسجت بال آية الخامسة من سورة المائدة إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر أمر خذيفة بأن يطلق زوجته الكتابية فصل أهل الكتاب الذين هذا عكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فأهل التوراة اليهود السامرة وأهل الإنجيل المصارى ومن وفقا في أصل دينهم من الفرنج والأرمن وغيرهم لا من أهل خلاصة يا أخوان في صاحب المغني وأيضا نشيري له مصنفنا أن الكتابية يجلس نكاحها هذا الحص والأولى للشخص أن يعرف عن نكاحها ما دام أنه يجد مسلمة فالمسلم أحب بأن تنكح قال القاضي ودرسنا, ودرسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد هكذا درسنا كأنه معنى ذاكرنا يقال درست, درست أي طرأت الكتب أو درست وقرأت الكتب أهل العن ودارست أي ذاكرتهم أي ذاكرتهم دارستهم أي ذاكرتهم في المعجم نوصير دارس الكتاب ونحوه مدارسة ودراسة درسه وكلان أقرأه وذاكره أي قارأه هكذا قارأه وذاكره الذي يظهر الله عنه درسنا أي ذاكرنا الشيء درسنا أي ذاكرنا أما درسنا ما هو مبصد درسنا وإنما مجلس مذاكرة كانوا جانسين في مجلس فقال القاضي ودرسنا أي ذاكرنا الشيح الإمام وهاتذ ضبط ضبطها من ضبط الكتاب من اعتنق ضبط الكتاب ضبطها آدم فنظرت ما معنى هذا ودرسنا درسنا الشيح رأيت أن أقرب ما يكون ما ذكر الصاحب معدو مصير أن درسنا بمعنى قارأه وذاكره قارأه وذاكره من المذاكرة والمدارسة والله أعلم قال ودرسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن الشاشي بمدينة سلام أين هي سلام هذه؟ وإن صعدة مدينة <تصفيق> سلام بالتوة أكذا أه؟ لا ما يعرفنا في دمشق بغداد. بغداد نعم مدينة السلام بغداد تسمى بمدينة السلام هكذا ذكرى من كتب في البلدان مدينة السلام هي بغداد بعينها وقال نها مدينة السلام ونا ونصعدين يقولون مدينة السلام واش لما ندخلوا وما ندخلوا. أوهوا مدينة سلام إذا كان صعدوا مدينة سلام ما في شي مدن السلام قال بمدينة السلام قال اتجى أبو حنيفة على جواز نكاح الأم الإنسان الكتابية أبو حنيفة يرى جواز نكاح الأم الإنسان الكتابية أما الفررة فهو مع الجمهور يقول ما يجوز نكاح أو يقول يجوز نكاح الحر الكتابية مع الجمهور لكن خانف في. الامى خانت في الامى فرع الجواز ايضا فرا الجواز الجمهور يقولون لا يصح نكاح الامى وانما هذا في حرائر من كتابيات النكاح جواز النكاح وابو حنيفه وسع حتى بالامى قال احتاج ابو حنيفه على جواز نكاح الامى الكتابيه بقول تعالى ولا امته مؤمنه خير من مشركه ووجه الدليل من الايه أن الله تعالى خاير بين نكاح الاما المؤمنه والمشركه خير ولامه المؤمنه خير من المشركه خايرهم فقد وخير اسم تفضيل كما تعلمون يفيد يعني الاشتراك في صفتين الاشتراك في صفتين مع بيان الزياده في أحد الجانبين مع بيان الافضليه والزياده في احد الجانبين ولامه مؤمنه خير هذه خير والا تترك مع المشركه في النكاح لكن امل وهن هي أفضل واولى لكم من ابن يشترك الشيئان في أصل استفاء ويتفاوتان فيها يكون أحدهم أرفع درجة فيها من الآخر استدلنا بهذه المخائرة على جواز نكاح الأمة المشركة لأن الله قال ولا ولأمة مؤمنة خير من المشركة ووجه الدليل من الآية أن الله تعالى خائر بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة فلولا أن نكاح الأمة المشركة الجائز لما خائر الله لا ألمه سهب يحتاج ممن يكون أقوى في بيان الحق بهذا الصواب من أبي حنيفة أبي حنيفة استرد بدليل كما ترى ظاهره يؤيد ما ذهب إليه لكن الصواب ما سيذكره هذا الإمام الذي ذكره القاضي أبو بكر من عربي رحمه الله وفخر الإسلام هذا محمد أحمد سيأتي يرجع على أبي حنيفة من ثلاث أوجه فلولا أن نفاها الأمن مسركا جائز لما الله تعالى بينهما لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين نعم خائرة في الأصل إنما هي بين الجائزين وهذا هو الأصل في استعمال اسم التفضيل أنه يصار للمشاركة بين شيئين وزيادة أحدهما في هذه الصفة على الآخر زيد أعلم منك شارك في العلم وزاد أحدهم على الآخر زيد أفضل من. اشترك في الفضل وزاد أحدهم على الآخر فهذا كلام صواب هذا الأصل لكن سيئة الرجل لأن المخائر إنما بين الجائزين لا بين الجائز الممتنع ولا بين المتضادين نعمتكم بين المتضادين المخائرة على ما يزعم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهذا قول غيره أيضا ولا بين الجائز الممتنع ولا بين المتباد بيني ترى أنك لا تقول العسل أحلى من الخل نعم ألا ترى يقول أنك لا تقول العسل أحلى من الخل لأنهما لم يشتركها بالصفة صفة العسل غير صفة الخل. صفة العسل навال فلوة في غاية الحلوة وصفة الخل مضاد العسل تماما في غاية الحمومة فكيف تقول العسل أحلى من الخل وإنما يقال العسل أحلى من الدمر العسل احلى من التمر لانه مشتركه في ايش؟ وزاد احدهما على الاخر ان بتاتي بشيء وضده في هذا السبب هذا لا يقال في باب التضين لا يقال في باب التضين لانهما لم يشتركا في الصفه وهي الحلاوه هنا هكذا يقول ابو حنيفه رحمه الله تعالى ومن هذا الباب الصيف حر من الشتاء الصيف احر من الشتاء هما من مشتركات الاستعمال اصل المعلوم بالبروده والشتاء معلوم بعيش الشده قصدي الحر معلوم بالحراره والشتاء معروم بالبروده وشده البروده فكيف يقال هذا في المفاضله المفاضله انما يقال بين شيئين يشتركان في اصل الصفه ويزيد احدهما على الاخر ولا يثاب المفاضلة بين شيئين متضادين بالصفه بين شيئين متضادين في الصفه تقول العسل احلى من الخل هذا لا يصل عندهم وهنا قال معنى أنه يجوز ولأمة خير من مشركات هذا إنما هذا هو الأصل أنه يؤتى بشيء ويشتركيني أو بشيئين ويشتركيني في أصل الشيء ويزيد أحدهم عن الآخر فإذا يجوز النكاح نكاح الأمة والله قد خير بين ذلك انا ترى أنك لا تقول العسل أحنا من الخل لماذا إبراهيم ما نقول العسل من الخل أحسن ذا لأنهم لم يشتركها في الصباح وهي الحلاوة نعم فالعسل حلو والخل حامض فلا يقال هذا وإنما يقال العسل أحلى من التمر العسل أحلى من السفقة أحسن ذا في الحلاوة والجواب عنه من ثلاثة أوجه والجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول أنه تجوز المخائرات بين المثضات ديني لغة وقرآناً. هذا هو الصواب إجوز المخائرة بين المثضات ديني لغة وقرآنا فإن القرآن قد جاء بهذا قد جاء بالمخائرة بين شيئين المثضات ديني وهكذا أيضا النغة قد جاءت بهذا الشيء جاءت بهذا الأمر. فلا مانع من المخائرة بين المثضات دين ولا مانع من المفاضلة بين المثضات فتكون المفاضلة بين شيئين مختلفين أصدفات لا مانوع من ذلك أن تكون مفاضلة بين شيئين مختلفين العسل أحلى من الخل أي العسل بحلوته أشهد حلاوة من الخل في حموضته العسل هذا في غاية الحلوة هذا الخل حامض لكن جانب العسل من temperament الحلوة لا مثل له هو شديد الحلوة ويريد أن يبين هذا يريد أن يبين هذا الحرب أشد من البرد أي الحرب ذاته أشد منه من إيش من البرد في ذاته هذا ما في ما نعنه قائم أنك تفاضل بين شيئين مختلفين الصفة هذا لا ما نعنه أو تخاير بين شيئين مختلفين الصفة لا ما نعنه لا في اللغة ولا أيضا كذلك في الشرع في القرآن وجاء في السنة أن أولئك النسوة قلنا لعمر أنت أغلب وأفض أنت أفض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ما فيه شيء من القضاء والغلاء والغلاء بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام فلا يقال أن المرأة هنا النساء فضلنا في هذا الجانب عمر عنده غنظة شديدة ورسول الله عنده وجودة لكن دون إيش دون التي عند عمر أنت أغلب وأفض من رسول الله لا يستفاد هذا فإن اسم التبغيين قد يؤتى بهذه الجوانب وليس في الجانب الآخر منه شيء ليس في الجانب الآخر منه شيء أبدا هذا موجود في لغة العرب وسأتي بيانا عند هذه الآية أصحاب الجنة يومئذ خير ومستقر نذكر هذا إن شاء الله الفائدة قال الأول أن تجوز المخايرة بين المتضادين لغة وقرآن لأن الله تعالى قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مطيلا ولا خير عند أهل النار هل عندهم خير وقال النهار لا عندهم خير لأن الخير بين المتضاد دين أو ما هي موجودة, موجودة بين المتضاد دين الله يقول أصحاب الجنة يومئذ الخير ما عند الجانب الآخر ما عنده شيء من الخير بدلا الذين هم في النار ما هم في خير البتة لا في قليل ولا في كثير لكن هذا جائز في لغة العرب أن يستعمل اسم التوظيم في الشيء وليس في الجانب الآخر من شيء يستعمل اسم التفضيل في المحل في المحل وليس بالجانب الآخر منه شيء ما يجد شيء في الجانب الآخر أبدا العسل أحلى من الخل ما في الخل أبدا شيء من العسل في شيء من العسل الحلوة بل هو حام الصد وهكذا الحرج أشد من البرد ما في البرد شيء من الحرارة أبدا لكن هذا جائز أن يستعمل اسم التفضيل في المحل وليس بالجانب الآخر منه إيش منه شيء فهذه فائدة ذكرها أهل اللغة أنه لا بسهد استعمال السمطنوري في محل من الأمكنة والجانب الآخر لا يصيني شيء من اسم التفضيل أبدا هذا الذي يصهم لا يصيني شيء منه أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرا وأحسن مغيلة فخير اسم التفضيل لأهل الجنة فقط أما الجانب الآخر لا يصيني شيء البتة أصحاب النار ما يصيني شيء من الخيرية ولا عندهم شيء من خيرية في النار ومنه أيضا هذا الحديث أنت أفض وأغلط من رسول الله هذا من باب استعمال اسم التفضيل في المحل وليس في الجانب الآخر منه شيء هي بناء تسعى من النساء هؤلاء أن عمر أغلط وأفض أن عمر أغلط وأفض أتهبن من ولا يتهبن رسل الله فقال فقلن أنت أغلط وأفض من رسollo صلى الله عليه وسلم فهذا من هذا الباب من باب استعمال اسم التفضيل في المحل وليس في الجانب الآخر منه, منه شيء فرسول الله ما عنده غلظة ما عنده غلظة ولا عنده مضامة قال رحمه الله نؤمن هذا الوجه أنه تجوز المخائرة بين المتضادين لغة وقرآنا لأن الله تعالى قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ولا خير عند أهل النار وقال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل هل في التمادي في الباطل خير؟ لا في خير أبدا فهذا من هذا الباب من استعمال اسم التفضيل في المحل وليس في الجانب الآخر منه منه شيء فالحق هو الخير أما التمادي الفاضل في خير أبدا لا قليل ولا كثير هذا هو معنى هذا الكلام هذا الوجه الأول فما قعده أبو حنيفة من أصله غير صحيح أنه يقول هذا الكلام أن الله ما ذكر هذه المخائرة إلا نبيان الجواز إلا نبيان الجواز لأنه لا يخير بين شيئين متضادين هذا الأصل من أصل يطرح لا يقال لا بين من موجود المخائر بين شيئين لغة وشرعا لغة وشرعا ذكر دليل واحد من شرع والآخر من اللغة من كلام عمر رضي الله عنه إلي هنا. قال رحمه الله الثاني أي الوجه الثاني في الرجل على الحريفة رحمه الله تعال في زعمه أنه يجزك الأمان المشركة الصوت خلاف قوله قال الثاني ان العان العان والعبد المؤمن خير من المشرك رجل دالسه ثم لما لم يجد ان العبد المشرك المؤمنه كذلك لا يجوز ان نكاح المسلم المشركه كلام جميع والعبد المؤمن خير من المشرك ثم لما لم يجد نكاح العبد المشرك المؤمنه هذا باجماع العلماء سواء كان عبدا او من المشركين فلا يجوز ان ينكح المؤمنه حراما من خالف لهذا من الزنادقه؟ الزنادق في العصر ها؟ من هو؟ لا أنا من الزنادق في العصر هنا كان هذا من هو؟ السرابين نعم السرابين قال إيش إذا كان المؤمن ينتع منهم إيش المانع عندنا نمكفهم؟ من للمؤمنه بالكافر هذا قالب الاجماع وهذا النساء التي كفر بها أنه قالب الاجماع فالترابي يرى الجواز جواز عند جواز زواج المؤمنه بالكافر الكتابي والعلماء منعوا ذلك من يتزوج من كافر بدال قياسا على زواج المسلم الثاليه وهذا اختلاف الاجماع من عقد وهذه رده هي إباحة ما حرم الله جز وعلا <تصفيق> ثم لما لم يجز نكاح العبد المشرف للمؤمنة كذلك ليه يجز نكاح المسلم المشرفة إذ لو دل أحد القسمين على المراد لدل الآخر على مثله صدقا فإن أحد القسمين يجز نكاح العبد المشرف للمؤمنة أن المؤمنة أو أن النكاه عبد المشرك في المؤمن ونعبد المؤمن خير من مشرك فالمشرك لا يجوز لها أن ينكح المؤمنة عبد المؤمن تنكح حرا خير من مشرك مع لا يسمح هذا لكن خير ليك من المشرك Это الذي لا يجوز له أن ينكح المؤمنة فهذا وجسم لها موصول فالتبالك إذا قسم الآخر يستدلوا به أيضا عن الموصول إذ لو جنلا انطفل Pent於 Part All-Azhi لو جنلا أحد القسمين على المراب، لا جنلا لآخر مثله. لأنهم إنما سيغتاء في البيان مساقا واحدا سيغتاء في البيان مساقا واحدا الآية التي فيها تحريم أو منع سوال المؤمن من الأمنى المشركة مع أيضا منع المشرك من زواج المؤمنى سيغتاء مساقا واحدا لماذا هنا قلنا بالمنع وهنا قلنا بالجواز قال الثالث قوله تعالى ولأمة وقلنا لم يرد به الرقيق المملوك هذا وجه جميل في الرجع عليه على أبي حنيفة قوله هو ولأمة لم يرد به الرقيق المملوك وإنما أراد جميل فره وإنما المقصود الآدمية ولآدمية مؤمنة خير من مشركة من آدمية مشركة وإن كان الجميلة هذه الآدمية المشركة وليس المقصود لأمل أمن المعلومة لديه الرقيق هذا رجع على أبي حليفة. آل الثالث قول تعالى وَلَأَمَثٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ الممنوع الْمَمْنُوفِ وإنما أراد فيه الآدمية والآدميان والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماءه الآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماءه فلذلك قال نسوه صلى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فإماء الله أو الآدميون بأجمعهم عبيد الله والله يقول في نبي الله ولا نعمة أو نعم العبد إنه أواء فليس المقصود العبد الرقيق وهكذا أيضا في الأمم يقول النساء صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله فليس المقصود لإماءه إذا المقصود الحرائق فإن الآدمين بأجمعهم عبيد الله وإماءه فتكون ولا أمث المؤمن خير من مشركة أي ولا آدمين مؤمنات خير من آدمين المشركة. وليس المقصود الدقيقة حتى يسدد ابو كلله في هذا الامر عن الجواز يعني تزوج الملك في الامه المشركه ومالم دليل من الايه وهذا ما نرجحه وفرصه من الاخر سبحان الله وهذا احسن ما قم عليه القول في هذه الايه وبه يقتضي النظام ويزون الخلاف هذا ترجيح وفرصه من المقصود بالامه هنا الفره وليس الدقيقة إن المقصود بها الاغاميه قال رحمهم الله لم يضرب الرقيق المملوك وانما اراد به الادميه والادميات والادميون باجمعهم والادميات والادميات والانادميون باجمعهم عبيد الله وإمائهم الادميون والادميات ثم بعد والادميون والادميون باجمعهم عبيد الله وإمائهم قالهم قاله القاضي بالبصره ابو العباس الجرجاني رحمه الله هاي ترد على هون ابي حنيبة فإنهم أفادهم هذا ودارسهم شيخهم أبو القاضي أبو العباس هذه المسألة وقال بأن أبو حنيفة قال يجوز زواج الأمم المشركة يجوز الرجل أن زوج أمم مشركة فرد عليه قاضي بأن هذا لا يجوز وبيّن لهم ردهم من ثلاثة أوجه على أبي حنيفة وهم يستمعون طلابه ويستمعون منه هذا العلوب الجميل فمن يعيد هذه الثلاثة الأوجه لأنه قتلوا من يعيد هذه الثلاثة الأوجه فالرد على أبي حنيفة في قولي أنه يجوز زواج من الأمة المسركة دليل الأول المخائرة ما يستقيم له لأن يجوز المخائرة بين المطلاتين نعم حسن الدليل التالي نعم أنه لما كان لا يجوز معد المسرك أن يزواج من الأمة المؤمنة كذلك أيضا في هذا المسنى الثاني لأن الآياتين سيغتها مساغة ليش واحدة فليس قلت هنا ليجوز وهنا كنت مجوز والآيات المسلح. يعني سيغت مساغة واحدة وأحسن أقوانه والقوان الثانثة والوجه الثاني الأحسن أوجه بالرق أن الأمل مقصود به الأدمية الأدمية وليست الرقيقة أحسن هذا الذي رزيحه في رحمه الله and then suddenly you know